فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكتب كناهم في الأرض ما لم نُمكِلَكم وأرسلنا السماء وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم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 لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَا ذَٰلِكَ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُزِلَّ عَلَيْهِ مَلِكٌ وَلَوْ أُزِلْنَا مَلِكًا لَقُضِي الْأَمْرُ صُمْمًا لَا يُنْظَرُونَ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 قل أي شيء أكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ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 ما تشركون الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا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 ولو ترى إذ موقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بَغْتَةً قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ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 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او صلما أوصل سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم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 بَل اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَوْ تَمْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء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 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْرِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستغل الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهُمْ إِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يتقون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 فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم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 إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها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 فَمَا يَضَعُ عَنكُم فِيهِ لِيُقضَاءَ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا, حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ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 وإما ينسينك الشيطان فَلَا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين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 له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه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 عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. وإن قال إبراهيم لأبيه أزر أتأخذ أصلا من آله؟ إني أراك وقومك في ضلال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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا وَلَّى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر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 وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان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 وَكَيفَ تَخَافُونَ مَا أشركتم وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون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 رَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين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 So we released it from him, and we released it from him with love, and وَأَنَّهُ نُخِلَّ مِن قَلْعِهَا حَقًّا وَنُدَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُنْتَشِرَ بَيْنَهُ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لا آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركا الجين وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض ان لا يكون له ولد ولا دو ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا اله الا هو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ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 ولا تشركوا الذين يدعون من دون الله فياصم بالله عدوان بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم Then we will come to their Lord, and we will be sent to them by what they were قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا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 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ولتصوى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون افَاغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ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 كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشُعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهُ الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجربوا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما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 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال مِنَ من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض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 أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين That's when God did not give you To affirmач peace and its people were blind For you, Lord, he وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ أَيَّىٰ يَشَاءُ يَذْهَبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِّن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ انما توعدون لات وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل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 فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم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 وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت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 وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّلذُّكُورِ نَوَ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُنْ مِنكُم مَّن تَتَوَلَّ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ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 قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهًا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 همكم تم شهداء اي وصاكم الله بهذا فمن ظلم مما نفترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا, إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير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 ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه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 فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم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 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إنلاق نحن نرزقكم وإياهم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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أَحْسَنُ حتى يبلغ أَشُدَّهُ وأوفوا الكيل والميزان بالقصط لا نكلف نَفْسًا إلا وسعها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 قَانُوا عِنْدِ دِرَاسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَقُنَّا اهْدًا مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ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 سنجزي الذين يصلفون عن آيَاتِنَا سوء العذاب بما كانوا يصلفون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 قل إن تظرون إن من تظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى ثم يُنَبِّئُهُم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن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 درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم.